بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطورسين وهذا البلد نمين لقد خالقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافرين إلا الذين آمنوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ممنون فما يكذبك بعد بالدين انا الله باحكم